نحن نتكلم في القنوط والتراويح سنة مؤكدة آخر كلمة أنه يقول بعد وتره سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد بها صوته روى ابو داود وغيره بسند صحيح وقال العراقي هي مصرح بها في حديث ابن في حديث ابي وابن أبزي وكلهما عند النسائي بسند صحيح باسناد صحيح وزاد ابن القيم وغيره رب الملائكه والروح ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهوه أبو داود وغيره بسلد صحيح يبقى هيقول هذا الدعاء بعد الوتر وهم إن يعوذوا بالرضاك من سختك إلى آخره يعني بعد ما يقول سبحان الملك الخدوس سبحان الملك الخدوس ثلاثة ثلاث مرات يمد بالأخيرة صوته وطبعا المد مش هيغير في القدوس ما فيش حرف مد غير الواو بس اللي في القدوس والأقول سبحان الله تقريبا المد على طريقة شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم في القدوس في القدوس وبعد كده يقول الدعاء ده تلات مرات وهنا طبعا ما ورد شيء انه تلات ولكن فتوى الشيخ اسام عبد العظيم ان التسليس مطلوب على كل حال وان لم يذكر وهذا طبعا فيه نظر ولكنه محتمل محتمل إما بالقياس لو قلنا بالقياس في العبادات أو غيره يعني وتقدم في قنوت الوتر وللنساء وغيره يقولوه إذا فرغ من صلاته وفسر, وفسر بعضهم رواية في آخر وطره يعني بعد السنان منه وفي صحيح مسلم عن عائشة في سجوده اخلاف بين العلماء ان في اخر صلاته دي ويعني امثالها هل هي بعد الامتهاء من الصلاة يعني بعد التسليم ولا قبل التسليم فيها قولين للعلماء والامر فيها يعني مش مش خطير يعني قبل التسليم بعد التسليم ما اشي المهم يقول والترويح سنة مؤكدة سميت بذلك أنهم يصلون أربع ركاعات ويتروحون ساعة يستريحون عشرون ركعة لماذا روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي؟ أبو بكر عبد العزيز ولا ابن عبد العزيز؟ عبد العزيز على طول؟ في نظر ها ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعه ده الحديث ده رواه ابو بكر في الشافعي ورواه ابن أبي شيبة وفيه جده إبراهيم بن عثمان متفق على ضعف وروا البيهقي في المعرفة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة والوت قال النووي إسناده صحيح بأن الإمام النووي صحح عديث عشرين ركعة اه عن سيدنا عمر نعم يا ابني ده ذرده اللي رواه ابن ابي شيبة ده فيه اللي هو ابراهيم ابن عثمان متفق على ضعفه اما كان الناس يقومون في زمن عمر في الانظام بثالثين وعشرين ركعة او الحديث لو كنا نقوم في زمن عمر باشين الركعة والواتر خانهوي اسنادوه صحيح فهذا اجماع هذا رواية تدل على الاجماع لانه لم ينقل النكير مدم ثبت وهذا مما لا يخفى فيبا اجماع مهش سكوتي كمان لان ما لا يخفى الصحابة لا يقبلون الخطأ ولا يقرون على الخطأ بد من النكير على هذا حيث أنه لم يثبت نكير يبدأ إجماع بجواز العشرين ركع والألباني يظهر ضعف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النوى يصحح إسناد الحديث دهو ده فكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين فكونها فكونه عشرين سنة سنة بأ فكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين من يعرف يعرب كونه عشرين تنفعش مبتدأ يعني بعض أو أكثر المحاة المبتدأ لا يكون جملة ولا شبه جملة لابد أن يكون مفرد كده قالوا لكم كده عايز كونه لا كون ده كون ده اسم بدل عن الفعل الناقص يقوم مقام الفعل الناقص فيبقى كون ليها اسم وليها خبر اسمها الها الها اللي ايه اللي في كون اللي في كون اللي بكون. وعشرين خبرها والجملة من المبتدأ والخبر من, من كون واسمها وخبرها ايه طيب عايزها عايزة تبقى مبتدأ وبعدين الخبر ايه يبقى كونه مبتدأ طيب وها مضاف مضاف اليه طيب وما لوش اسمه ولا خبر بقى عشرين يعرب عشرين هيتزمع في عشرين يعرب عشرين بقى كنت راضي كون ده مصدر يقوم مقام الفعل الناقص كان وليها اسم وخبر على كل حال ما علينا فكونه عشرين سنة الخلفاء الراشدين يعني سنة الخلفاء الراشدين كونها, كونها عشرين قال القاضي لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم انتهى فيش خلاف انه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه لا خلاف في ذلك السلفنجيه لا خلاف في ذلك ان ملوش حد اللي لازم يجوا 8 ولازم يجوا 10 ولازم يجوا ولا نقص ولا زيادة دول مخرفين الكلام بس فيه أمري ايه الافضل يعني افضل شيء وايه اللي, اللي النبي فعله أو اختص نفسه بيه او كده صلى الله عليه وسلم فطبعا الاحاديث حديث عن السيدة عيشة وغيرها يتضح انه إن كان اكتر يعني اكتر ايام النبي او كلها كان لا يزيد عن الايه عن التمن ركعات الطوال وبعدين يزيد ركعات تانية خفيفة تبقى الجملة 11 او 13 ده ده يعني ايه يعني تقريبا يعني الاحاديث السابتة فيه طيب الافضل للامة ايه ده برضو فيه ايه فيه يعني كلام اهل الاجمد ابن تيمية قال ان مراعاة حال المكلفين افضل يعني الكمال في المسألة ان تجعل تطويلك في الركعات الثمانية الكمال مع جواز ان تخل او تزيد ده الكمال ولكن اختيار الكمال للمصلين قد لا يكون مناسبا في كل وقت فإن كان يناسبهم أكتر من شيء منهم الكمال ده يبقى تختار لهم الايه الكمال الأفضل الأحسن على الاطلاق. إنما لو كان ما يناسبهمش يبقى تختار لهم ايه ما يناسبهم كل ما يقارب طبعا الأفضل يبقى أحسن واضحت ولا فيها إشكال أو التباس واضحت كده يعني أنت الورد المناسب للناس ثلاث أجزاء يبقى تخليهم على ثمن ركعات أفضل ولا على عشرة ولا على عشرين الأفضل على تماني إنما يفرض ما يناسبش الناس عايزين يطولوا بس ما يقدروش يعملوا الحكاية دي يبقى تزاود الركعات شوية او زي ما احنا بنعمل بيبقى في المسجد بيصلي ركعات واحنا بنرجع نصلي ركعات تاني مش هنقدر نعملهم تماني فيبقى يبقى نزاود يبقى نزاود وهكذا يعني ان نصليين عشرين ركعاء يعني هما بيصلوا مثلا 11 الناس واحنا بنصلي مثلا ستة او بنصلي تمانية وبعدين بنوتر فالحداشر بيبقوا معاك انت اتناشر لان انت بتشفع اللي بيصلوا هم وبنجيب احنا تمانية يبقوا ايه عشرين وركعة واترة او تلاتة يعني نوصل لواحد وعشرين لتلاتة وعشرين ونصلنا الأقل من كده يبقى فيش منع برضه سيدنا عثمان صلى ركعة واحدة وقادي اللي قدامك هو وكان بيصلوا 23 وأهل المدينة ورد أن هم بيصلوا 39 ركعة لأنه كان أهل مكة بيطوفوا بعد الأربع ركعات يطوفوا فأهل المدينة بقوا يصلوا أربع ركعات كمان علشان يعني يتعبدوا عبادة زيادة يعني وكل ده بما يناسب حل المكلفين يعني والظاهر والله أعلم أنه ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيصلي عشرين ركعة دي ما ثبتتش الظاهر لأن الأحاديث فيها مقال ولأن السيدة عائشة قالت إنه إيه مصلش زيادة عن كده عن الليل 11 ركعة وال13 ركعة نعم الثبات فيه مشكلة ان أنت تركت الأفضل ليه تثبت ليه إذا كان اللي يناسب الناس 8 أقول إلى 8 كان يناسبهم عشرين صلي عشرين ايه اللي خليني اثبت على حاجة ما هيش الافضل ام كان خلاص ماشي ايه اللي فيه نعم اه محكم يصلي مئة ركعة كل ليل ده مش افضل اللي أفضل على كلام شيخ الاسلام التمن ركعات ينوافق حال المكلفين وإلا فالأفضل ما يناسب حال المكلفين يعني ده الأعلى لأن النبي عمله صلى الله عليه وسلم فده يظهر أعلى المراتب ولكن كان أعلى المراتب ده يناسبهم يبقى خلاص نتأخذهم ما كانش يناسبهم نشوف أقرب حجالي وطبعا الناس ما يناسبهمش العشرين برضو بالوقت بقول لك بقى 20 ركعه كتير قوي عشان في مكه انما هنا بيبقى عاوزين الذين قالوا والحاجات دي فبيبقى ايه برضه عشان في ناس بتصلي 8 ركعات منهم وتمشي لكل حال يعني نشوف اللي يناسب حال المكلف والعلماء اختلفوا هل الأفضل تكسير السجدات ولا الأفضل طول القنوط ف... يعني أحبوا الصلاة إلى الله طول القنوط ده يعني فيه الاثر كده والاثر التاني طبعا الاحديث يعني الاحديث فيها بياخد بكل سجدة فضل فبعض العلماء قال تكثير السجدات افضل من التطوير وبعضهم قال العكس ولكن يعني اللي بيفعله النبي ده توسط صلى الله عليه وسلم يعني توسط وده افضل شيء طارق يبقى عندك خمسين وستين مئة وعشعة وثلاثين مئة واربعين بنيه طارق مئة واربعين. طبعا اللي يغيب خالص ونشوف خلصنا الساعة كام وندرب في اتنين طبعا. لا ندرب في اتنين اول مرة بعد كده نحسب لحد ما ييجي ديع بجنيه لحد ما ييجي يعني سبعة في اربعة وعشرين في ستين جدا كله مصلحة يعني لامة ده كده حضوروا مصلحة وغيابوا مصلحتين ده حاجة ما نفقده واحد في مقابل ان يعني الامة تغتني يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى وقالت اورد كذا حاجه ايه هو عشان قلت شيخ الاسلام قال قل ما قلت <تصفيق> انا دانسى اه بس يا ابن شيخ الاسلام ايه الفرق بين دا وبين كلام شيخ الاسلام اللي انا قلته دلوقتي مرتين ها؟ ان مش اعلى حاجة تمانية ايه واحد لوحده او كتير او غيره لا شيخ الاسلام اختار انهم 8 بيقول ان هو لما صاقل صلاه 7 و9 لما مين اللي بيقول المحشي يعني ومختار عن نفسه وتوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاث عشرة ركعة ولما سقل بتسعين وسبع وإنما اختر الإمام أحمد جمهور العلماء عشرين ركعة لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاعه تاجي هو لما يقسمها على 8 كده لم ينقص منها لم ينقص منها مش كده؟ اه الا ان يقال يعني انه زاد عدد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الركعات والسجدات ولكنه قلل من طول القنوت هو صحيح زود حاجه ولكنه يعني فاته معنى اخر وهو طول الكنوت وطول القنوت مقصود اه طول الكنوت مقصود طبعا فهو يعني بين احد المقصودين وقال شيخ الاسلام له ان يصلي عشرين كما هو المشهور في مذهب احمد والشافعي وله ان يصليها ستا وثلاثين كما هو مذهب مالك وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة وكله حسن فيكون تكسير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيامة أو قصره وقال بحسب طول القيامة أو قصره أنت هتصلي بقد إيه مثلا لا يصلي مثلا ده أجزاء كتير إيه عدد الركعات مثلا وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين فإن كان فيهم احتمال بطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل عشر ركعات وثلاثة بعدها وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر والأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون في حقه تخفيفها ماشي يبقى بدل ما يضيع العبادة على نفسه يخففها ويكتر عدد الركعات عشان الناس تقلل تي... وبعد كده يقلل لما الناس تعتاد وبرضه اللي يعني فيه الصلة اللي فيها خشوع وفيها تدبر بتبقى أخاف الناس تقبل فيها التطويل واللي مفهاش يعني برضه الناس ما تحتملش بقى يعني إما كنا بنصلي زمان مع حد معين فكان لما تبقى صلى وخلاص يعني نقعد نقول يا رب يركع, يركع ولما نركع نقول يا رب يقوم بقى ولما نقوم نقول وهكذا ولما بقى بنخشع ويعني يحصل لنا حالة ولا كده من كده بيبقى الواحد مش عاوز يخلص ولكن ده كان نادر طبعا بالنسبة لصلاة نحن يعني ما كنا بنخفف قوي الماس يقول احنا يا دوبك بعد الرابع التاني بنبدأ نخش في معرفش ده فعلا ولا ايه فالتخفيف ما كان الناس بتزعل منه إنما التطويل قوي برضه ممكن يبهد الناس فمش عارف انتوا ايه بيبقى رأيكم ايه يعني ايه اللي انتم بتشوفوه يبقى احسن لكم ها الجزء على الركعتين ده انسب حاجه يعني للزهق وللتعب وللتدبر والحاجات كلها نعم ده بيقول حاجه كان رافع ايده هنا نقول الزمان يعني قد ايه جزء ولا جزئين ولا الجزء على الركعتين ده انسب حاجه يعني اقل من كده او اكتر من كده يبقى في مشقه اكتر نعم والمزرعه حاجه خالص يعني ساعه يعني يبقى والله ان مثلا اللي معادك هنا يعني خالد ده ما غير المشاكل وخلاص يعني مرة نطول قوي عشان يحصل لنا يعني التطوير ومرة نقرأ وايه كمان ومرة ايه كمان يعني التنوع اللي انت عاوزه يعني مرة نطول قوي ومرة نقرأ جزء على الركعتين في حاجة تانية كمان ندخلها ولا كده بس يعني مثلا مش مرة نخفف قوي مثلا نقرأ صلي ميت ركعة مثلا انا بشوف بس يعني رغبات الناس وتصورهم يعني ما فيش اا ما نعملها مره ولا ايه شيخ ها نقول قبليها فتره ما تاكلوش حاجه بقى فيها يعني بصل ولا ثوم وبعدين تبقى كمان مستريحين ونايمين كويس ها نقولك نجيب الشيخ وليد وهو عملنا ايه جامد يعني بس اداء الواجب يعني ان احنا ايه يعني جيب الشيخ وليد قصده ويسرع جامد يقوم كده عس عملنا السنه وخلاص ها اه اي كان بيحب صلاه الشيخ وليد اكتر انما لو هيسرع يبقى ما عملناش السنه للنبي ما صرعش صلى الله عليه ما مر بآيات رحمته إلا الله تعالى ولا آيات كذا يعني, يعني طول بنفس الطريقة مش أن يقرأهم وخلاص كده مش السنة برده لا مش موضوع رحم وخلاص يعني تفعل ركعتين ركعتين في جماعتهم مع الواتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء وسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلىها لياليا فصلوها معه ثم تأخر وصل في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها صلى ثلاثا روبة في ليليه وروا الجماعة أنها ثمتان صلى ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم وروا الجماعة أنها ركعتين ركعتين هنا بقى والأفضل وسنتها في رمضان يعني همه الافضل يبقى وسنتها بقى بعد العشاء والافضل وسنتها يعني او بعد ماشي امم هو هو الافضل لا وهو الافضل يعني, يعني ممكن يصليهم قبل العشاء اجيب 20 ركعه قبل العشاء فين ده يدبهم بقى ويدبلوا 20 ركعه قبل العشاء اول الليل بعد العشاء والافضل وسنته امم امم الا اول اول الليل مش اخره أو أخر. وكونها اول الليل لان الناس كانوا يقومون اوله على عهد عمر وياتي انهم يمدونها في اخره الى اخر الليل قوله والأفضل وسنتها أي والأفضل أن تفعل بعد العشاء وبعد سنتها لتأكد سنتها بعدها وإن صلىها بعد العشاء وقبل سنتها جاز لكن الأفضل بعد سنتها على المنصوص المنصوص عن إمام أحمد يعني قال المجد أن سنت العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها بها أولا انتهى وكذا لو صلها بعد الوتر قبل الفجر جاز لي السنة يعني ولا تصح قبل صلاة العشاء اجماعا وقال الشيخ من صلها قبل العشاء فقد سالك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة واذا طلع الفجر فات وقتها اجماعا كل ده في سنة العشاء ولا في القيام وعبارة للإقناع وغيره ووقتها بعد العشاء وسنتها وقبل الوتر يطلع الفجر الثاني ده في القيام في الترويح يعني. بالكلام في الترويح ولا تصلى قبل ستاة العشاء إجمعاً لها الترويح دي مم. إنما له قيام الليل بين الملو يا خلاصك الليل إلا الوتر طبعاً إنما في الترويح بتاعة رمضان دي تبقى بعد العشاء حسناً ثم تأخر وصل في بيتيه باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه وطبعا في الرواية أن عاجز المسجد عن أهله يعني إيه بقى الناس جاءت كثير بقى أولا إيه طيب يا سيدي وفي البخارية أم عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروا أحمد الترمذي وصححه من قرى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة طيب في المسألة الأولى الإمام قال أحمد كان علي مجابر عبد الله صلناها في الجماعة واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم ورأى البهقي وغيره عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما ليه بقى النساء يصلوا لوحدهم بقى ممكن. طيب قم مع الإمام كلام له هذا ترغب في قيامها مع الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة وإن أخروا التراويحة أو بعضها إلى آخر الليل أو مد القيامة إلى آخره فهو أفضل قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلة وهو وقت التمزل إلهي الذي يقول الله تعالى فيه هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب وأولى ذلك العشر الأخير منه العشر الأخير منه لا العشر نقول العشر الأخير يعني العشرة الأخيرة يعني ماشي القسم الأخير منه يعني الثلث الأخير من رمضان إنها يمدوها لحد الفجر واستحب الشيخ إحياءها وقال قيام بعض الليالي مما جاء به السنة وفي الصحيحين كان إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقظ أهله وشد المئزر وللترمذي وغيره وصححه إذا كان في آخر الشهر دع أهله ونساءه وقام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح يعني الصحور وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر كما جاء ذلك عنهم من غير وجه ولأبي داود عن عمر لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل, لأن يؤخر إلى آخر الليل سنة المسلمين وروا مالك أن عمر أمر أبيا وتميما أن يقوم للناس وكان القراء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر وله عن أبي كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالصحور مخافة الفجر وتقدم قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ولا نزاع في ذلك والاعتماد على العصي في قيام الليل جائز بالاتفاق من اللي بيعد يكتب لي ورق في رمضان؟ انا مش فاهم ايه يعني لازم تنقعد نصلي وقعدين السربع ويبقى الفجر هيطلع والناس متصحرش كويس مش عاجبه النبي اللي كان بيعمله النبي واللي كان بيعمله الصحابة ومش عاجب ختم فين اي حد يقول لي احنا خفنا على الصحور يروح بقى يبعثلي الختمة مع ورقة الأسئلة طبعا احنا بنتعمدش بس ساعات بتبقى الإراية أو الدعاء أو كده بيتأخر فيها المسألة يعني مش مشكلة كبيرة يعني يعني بيكلف آخر ثانية لدرجة المسألة يقول له يا غلم اغفل الباب لا يفجأنا الفجر يعني عن الشن يعني بيكلوا بسرعة أو الفجر يطلعوا ويلحقوش يكل وطبعا ما كانوش يعني بقادوا يدبوا زينا يعني كانوا أكلوهم طبعا برضو مش ويوتر المتهجد الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وطرة ومتفق عليه فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أرد التهجد لم ينقض وطره وصلى ولم يوتر طبعا بعض العلماء قال يشفع وطره بأن يصلي ركعة واحدة ثم يصلي مثنى مثنى أو أشفع أشفع فإذا هتم صلاته أو ترى مرة أخرى وطبعاً لا وترين في ليلة هنا خلهم كم وتر ثلاثة ومذهب لبعض العلماء ولكن لا نستحسنه بناء على أنه خلى الأوتار ثلاثة إنما لو هو يعلم أنه سيصلي بعد هذا الوتر اللي هيصلي مع الإمام يشفعه يعني من الأول يعني الإمام يصلي ركعة يكمل هو يخليهم ركعتين ويصلي أشفاع زي ما هو عاوز يضع يوتر فاخر للوتر واحد طب لو صلى خلاص صلى الوتر وكان ناوي بقى ما يصليش تاني او ما كانش عارف الحق خلاص يصلي أشفاع لاخر الليل تلاتة. زي, تلاتة. زي تلاتة ايه صلى واتر مع الامام وقالينا اراضي يصلي تاني فيبي يصلي ايه واتر كمان كده يقول انا شفعت الايه الوتر الاولاني وبعلم يصلي التراويح اللي عايز يصليها القيام وبعلم يرجع يوت الوتر تالت على اعتبار ان الوتر الاولاني ايه لغاه لا وتران في ليلة هذا حديث رواه احمد وابو داود وقول جمهور العلماء مالك ابن بورك والشفعي وأحمد وغيرهم وصحاع الترمذي وغيره ولأن الوتر الذي صلاه مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد الفراغ منه خلاص بعد الفراغ منه كيف يبطله ويش وجه الإبطال وإن شفعه بركعة أيضا الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه ده اللي احنا قلناه يعني وجعل ويتره آخر صلاته ويكره التنفل بينها بين التراويح روى الأسرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقالنا هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رعب عنا في ناس كتير بتعمل الحكاية دي خدوا لكم ولكن يعني في بعض العلماء رخص في هذا رخص فيه يعني سعاد بنتأخر بنتشاور في السحور بنعمل حاجة بتاعها فنتأخر عن من نقيم ركعتين تاني ففيه ناس تقول عشان ما ضيعش الوقت ولو أعدت منشأده أقرأ قرآن أو هيرغم عاية يقوم, يقوم يصلي قال ونحموه عن عبادة وعقبه بن عامر وذكر لاحمد رخصة فيه عن بعض الصح والذكر عن بعض الصحابه فقال هذا باطل لانه رغبة عن امامه وهذا ما لم يطر الفصل كان يخرج الإمام من المسجد وكانه يؤخره بعضها الى اخر الليل فلا كراهه اذا قالوه قاله شيخنا والأسرم هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي أحد الأعلام صاحب السنن وغيرها روى عن أحمد وعفان وخلق وعنه النسائي وغيره مات بعد الستين والمئتين يبقى أن طال الفصل آه ما طالش الفصل ما تصليش بقى لوحدك ولا يكره التعقيب وهو صلاة محمد إسماعيل وألضيشه بعد صلاة الناس الترويح التعقيب اللي احنا بنعمله ولو يكرهوا التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد الترويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه عشان بعض الناس قالوا تقولك لا للواحد يعني مش عارف يقول ايه ولا ايه كل الكلام ده بيجي للاعتراضات دي يقولك ايه لا خلاص واحد قال لي ما تصليش تاني انت صليت مع الامام يبقى ايه ليه قيام ليلة خلاص طب ما تاخد ليلة ونص مجراش حاجة مجراش حاجة يعني إنما لا هو حفظها كده والمفتي المفتنجية أفتنجوله بأنه إيه؟ لا تصليش التعقيب مع الناس أنت صليت مع الإمام وأوترت معه كله تمام مية مية فهي كده بقى خلاص رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رايت عين كذبه ويتولى وهو بعد شويه بيكذب ويتولي خد بالك دايما كده الناس دي تبطل دين باي شكل دور على أي بدعه أي مصيب كلا لان لم ينتهي اه ديكوا عارفين عملنا ايه الجمع الحد اللي فات ده ايوه مش عارف فقهه طول عمري بدور على فقهه مش لاقيه إنما ده ظاهره كده يعني ظاهره بس ما عنديش يعني ما عنديش كلام حد قادي يشرح التفاصيل والفروع ولازم من الأول خالص يعني إنما ظاهره كده إنه يسلم عه من أول صلاة إلى آخر وكذا لا يكره التواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك يعني المسجد العام اللي كل الناس هتصلي ومش هيصلوا في حتة تانية ما يزودش على ختمة إلا إذا كانوا عاوزين يزودوا يعني ناس زي الموضوع نحن ناس عاوزة تزيد بقى على الختمة يا ماشي الحال يصلوا لحدهم تعقيد إنما الناس التانية يعني المسجد بقى اللي بنصلي فيه ما يزودش عن ختمة لأن لو زودت الناس يعني يفرض مسجد زي كده بيصلي بالقرآن كله في رمضان لو أرى زيادة عن ختمة هيحرج الناس لهم قادرين يصلوا معاه يا هيروحوا لأبو حزب وابو ربعيد يا إما هيصلوا مع المشقة لا يبقى الصلاة العامة تكون مع يقول اللي عاوز يعقب يعقب هم مسألة في أسهولة يعني وكذا لا يكره التواف بين التراويح وطبعا التواف بيبقى معاه ركعتين السنة ودول ما يكرهوش لان هما تابع للتواف مش ركعتين منفصلتين بيدخلوا في الكراها اللي منها في الصفحة اللي فاتت لا ركعتين التواف دول تابع للتواف فكأنهم جزء منه فما يكرهوش ولا يستحب الإنام الزيادة على ختمة في الترويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحبوا لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها طبعا كلمة ولا يستحبوا لهم دي يعني, يعني التعبير بيها كده يعني فيه نظر شوي وكأنه لو خدناها على استلحها يعني وكأنه لا لا يستحب لهم النقص وإن وجد مبرر يعني إن احنا نقول ده تخفيف على الناس أو ده مناسب لهم ده ظاهر كده على اعتبار أنه لا يستحب يعني ليس هناك سبب في زيادة الثواب او لا يستحب كده مش معناها يكره كلمة لا يستحب يعني مفيش فضل في الحكاية دي وهل حد يتصور الفضل في النقص عن ختمة يعني مجرد النقص ما يتصورش فيه الفضل انما انت يتصور الفضل اذا كان وجد مبرر للنقص يعني نقول ده افضل للناس فيب احنا ننقص وناخد ثواب اكتر باختيارنا الانقص لا يستحب عموما يعني لا فضل زائد في هذا وفيه الثواب في هذا كلمة لا يستحب يعني لا ثواب في هذا فلما تيجي في النقص النقص تمه مفهوم اللي يقرأ 100 حرف واللي يقرأ 50 حرف يوم أثوب يعني مفهوم يعني إنما أحيانا بيبقى النقص فيه الثواب يقول يستحب إذا كان هي دي السنة لأن السنة أكمل لأنه لما بينقص في حاجة معينة بيتمكن من الزيادة في حاجة أخرى وما يزيد فيها يضيع كحديث مثلا إيه أني أقوم وأرقد وأي وأصوم وأفتب نحو هذا يعني ففطره أحيانا أفضل من صيامه على طول يبقى النقص هنا متوقع لأنه بيحصل فيه زيادة في المعنى فهل هنا فيه زيادة في المعنى على كل حال إذا كان يتركه توقعنا أنهم يتركوا القيام بسبب الختمة فالظاهر والله أعلم أنه يفعل ماه يناسب حالهم ويمشي معهم ينشطهم شوية بشوية لما يتعودوا يزود شوية بشوية إنما يبدأ معهم يزهقهم لا وخاصة طبعا دي طبعا متختلف الظروف على حسب برضه يعني في واحد بيبقى صوته قريته بتخلي الناس تصبر على الصلاة وفي واحد صوته يزهق لو هو خاشع او لو هو صوته حلو او صوته حلو فبيبقى الواحد مش عايز مش عايز يصلي وراه برضه لازم ياخد باله من الحاجات دي افتاء من الشيخ اسامه في مساله الناس بتصلي في المساجد كنا بنصلي في المساجد وقعنا نروح نصلي معاه فالمساجد اللي الناس فيها يعني ما تحتملش الصلاة يعني قال لواحد مثلا صلى صلي بحزب يعني بلاش قال له الناس ما تحتملش التطويل قال صلى بحزبة حتى بس ده اللي يظهر كان يناسب الناس في المسجد ده ان أنا مساجد تانية ممكن ما يحتملوش بيتركوا القيام ودي مشكلة كبيرة وطبعا مع تعدد المساجد دلوقتي في الأحياء فممكن يبقى فيه ده وده وده اللي عاوز التقسير يلاقيه اللي عايز التوسط يلاقيه اللي عايز التطويل يلاقيه ماشي يا سيدتي تتبقى تتمه في حفظ القران تروها بقى دي لوحدكم ولا ايه نقرا التتمه دي المره الجايه تمتحنوا في التتمه مع الايه الحاجات اللي درسناها ويتحرى ان يختم اخر التراويح قبل التتمن ويتحرى ان يختم اخر التراويح قبل ركوعه ويستحب أن يدعو نص عليه واحتج بانه راى اهل الشام وسفيان بن معاويه يفعلونه ونقل عن أهل البصره, عن أهل البصرة أو نقل عن أهل البصرة مين اللي احتاج بأن أه... أه... نرأى أهل الشام وسبقان معينة يفعلونه ها إمام أحمد شوف كم ضل إزاي؟ ضل مضل يقول بالتقليد مجرم إمام أحمد عرفش حاجة في الدين مش كده إمام أحمد كان عارف حاجة في الدين يقول بالتقليد لازم تجتهد لاتباع انا محمد الامام احمد الامام مش صالح ولا ده ولا ده مش دعم يعمل طرق غمره جيبته في المثال قاعد يجيبها قديمه جديد ويقول لي تختلف الأنظار والعجاب دي هقول عمرو صالح مننا وعلينا مش هيزعل ساعات كده هم اقول اي حد هزار يعني علشان الغيه يعني هو ف... مطارق حاجه ثانيه <تصفيق> شفته يا سيدي بيقول ايه واحتاج واحتاج يعني ايه احتاج لا يا أحمد يا أسامة تقليد حرام تقليد حرام على, الايه؟ على المسلمين ممكن نصراني أو لا إيه نقولت ضل مضل بس مكفرتوش محتاج جاء بأنه رأى أهل الشام وسوفيان بن عيينة يفعلونه لما قلنا بقى أعيان الشام بيقوموا ليلة النص ولا بتاع ونقل عن أهل البصر ونقل فعله عن عثمان وغيره من الصحابة ولا بأس برفع الأيدي فيه طبعا الدعاء الختمة ورد عن, يعني عن الصحابة مش مجرد بس أهل الشام وصفيان ابن عييم لا ورد عن الصحابة والشيخ أبو زيد متزيد قوي فيه هذه المسألة ومسألة السبحة برضو نفس الوضع تزايد في الانكار يعني بدون واجه حق يعني حقيقة وكلامه مش مزبوط المسألتين شدد يعني او متشدد في الموضوع والموضوع مالوش معنى للصحابة ف... والاسف انا طبعا درست برضو الرسالة بتاعته في يام قبا يعني مش إحنا الرأي المخالف بندرسه تدريس مش مثلا بن بنغطي عليه عشان محدش يعرفه لا هو واضح الأحاديث اللي هو نقلها والروايات اللي هو نقلها واضح فيها إنها يعتمد عليه في رسالته نفسها مش في رسالة تانية في نفس رسالته النقول اللي نقلها واضح إنه يعتمد عليها في مسألة إيه ختم القرآن ودعاء ختم القرآن لو قال دعاء مخصوص ما وردش ماشي دي ما ماشي الحياة إنما فيش دعاء مخصوص ورد أو ثبت إنما كنوا يدعوا في الختمة مفيش حال ولا بأس برفع الأيدي في أثناء الصلاة يعني واستحبه كثير من العلماء ولشيخ الإسلام دعاء عند ختم القرآن جامع شامل الله الله الله الله الله الله شيخ الإسلام بقى كمانا زي كان الإمام أحمد يعني أنا مش عارف السلفانجية اللي بيقولوا الحاجات دي يعني ما شافوهش الكلام ده ولا شافوه باستعبطه هو في الغالب ما شافوهوش مش كده لا لا ما شافوهوش ما شافوهوش الكلام ده يعني مش كده لم يثبت على الإمام أحمد أيها الدعاء ما يهشي قلنا دعاء مخصوص ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ده فيش كلام وهل الدعاء ثبت عن شيخ الإسلام أصلا هو دعاء يعني ما هوش يعني مش بيقول لحد لازم تلتزم ويبقى سنة آه. آه يا سيد مين بيقول إيه <تصفيق> <تصفيق> توتر عملي اللي هو تلقي الأمة بالقبول يسموه عمل الأمة أو عمل الناس يترمز كتير يقول عليه العمل فلما تتوافق الأمة عليه بدأ يدل على قبولهم لأنه مش هينفع الأمة تتوافق على عمل معين والعلماء قاعدين أراطيس كده يعني قاعدين سايبين الأمة عك وقاعدين ساكتين إذا كان إنتوا سنية هو يعني إنتوا وإحنا ونستهل ضرب البراطيش وبنبقى نتجنل لما نلاقي حاجة غلطة كده ولا مثلا حاجة مخالفة للسنة وبنبقى قاعدين يعني فايرين وسايرين مش كده مش أنتوا كده الحمد لله إلا حد يمطق يقول أيها طبعا وبنبقى زعلنين عمليها خالد العلاج بالإيحاء عرف القصير اللي قالوله عشان متزعلش كل ما انت مش تقول انا مش قصير قزعانة طويل وقبل اقوم من هذا الباب يعني اقول اه بقصيرين مبتهمة اقومها اصدق نفسي بقى وانبسطه فيه <تصفيق> انما لو يعني حطت في دماغي ان السنة تخلف وانا ما اتعملت وان الناس مش هميمها هتمقت وانا وقعت منكم على طول فشبعا إذا كان إنتوا كده فما بالك بقى بالعلماء دول عاديين كده عادي يعني الأمة عملت عكة أمة سكتيب ولا كان لازم ينتشر النكير والاهتمام وكده كان كانوا بينكروا على الخلفاء وعلى الأئمة والأمراء وحتى اللي ليه في الموضوع اللي ليش في الموضوع يعني النوم ده يروع عنه من الإنكار على العلماء يعني قصص ملاش كتيرة ومش مشهور بسا بكذا وطبعا ابن تيمية معروف وسجنوه وعملوه والإمام أحمد يشوف العقوبات اللي خدها قد إيه والإمام مالك الإمام مالك نفسه والعلماء كلهم والسفيان والحسن كل العلماء طيب يا سيح ولشيخ الإسلام دعاء عند ختم القرآن جامع شامل قال ورويا من اللي قال بقى لزر شيخ الإسلام وليه بيقول قال ورويا أن عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا عقب الختمة لنفسه ولولديه ولمشائخه وغيره من المؤمنين والمؤمنات كان مشروعا انتهى هم في الصلاة وله في الصلاه وفي غيره احنا فاذا دعا عقب الختم سواء في الصلاه او في غيره نصه على الكلمه اللي انت بتقولها دي في الصلاه وفي غيره ولو والديه والمشايخه وغيرهم من المؤمنات كان مشروعا كلام شيخ الاسلام وينبغي لمن يؤخر بعض التراويح في العشر الأخير إلى آخر الليل ويحضرها من لا يحضر أوله أن يبتدأ ختمة أخرى ليسمعه من يحضر آخره دون أوله إذا كان الناس دول غير دول يبقى يبدأ ختمة تانية علشان برضو الناس تسمع القرآن كله يعني من المقاصد المهمة هو ذكر في الكلام لو أنت عريت الحواش دي هتلاقي ذكر انه من المقاصد المهمة وقال ان جل من جل المقاصد يعني من جل بقى علشان تبقى اعظم ان جل يعني المعظم من جل المقاصد هو ان الناس تسمع القرية اقول لك فيه في نمرة 5 صفحة 206 قال أي الختم فيسمع المصلون معه جميع القرآن قال شيخ الإسلام قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق أئمة المسلمين بل من جل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن وفيه كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان صلى الله عليه وسلم أجواد الناس وكان أجواد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيله فيدارسه القرآن وإحنا الحمد لله نتدرس القرآن في رمضان واجسنا غفل عنها معظم لأهل العصر على دعوة لاختصاص ولا على دعوة ولا ملهمش دعوة معرفش يعني هل هم منش منتبهين ولا منتبهين ومنطنشين بقى بدليل إنما هذي كلام شيخ الإسلام بيقول لي أسمع المسلمون كلام الله فإن شهر رمضان فيه ونزيل القرآن وكان وفيه كان جبرايل يدارس فكأن يشير إلى أن ده إيه؟ يعتبر أن ده مطلب في رمضان للناس تدرس القرآن فالصلاة وخلاص كر كر كر وبعدين محدش دريان بحاجة أظن ده مخالف للسن إنما التدرس القرآن معرفة الوقفات معرفة المعاني المجتمل عليها القرآن ده أظن هو ده الأكمل نعم عن اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ المفصل كله في الفرائد إنما غير الفرائد ما وردش غير الصور المتوسطة والأعراف في الفرائد ما وردش الصور الطويلة خالص غير الأعراف بس مرة واحدة في المغرب انما صورة المؤمنون صورة الصفات يعني الصور دي وردت وما وردش الختمة إنما بيقولوا إنه أمام الحرمين عنه قولة كده بيتجويز للإمام يقرأ ختمة وإحنا قراءنا هنا والله أعلم باتولة لسه ما جاتشه جاءت مش كده طيب شوفها لنا صفحة كان انه يقرأ ختمة في الفرائض قلنا يا بوز يعني ما والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أجمعين طبعا كلمة يستحب هفظ القرآن إجماعا ده يعني للجميع وإن كانت الكفاية متحققة ولكن قال وحفظه فرضه كفايات اجمع عنه في نفس الكلام برضه وده طبعا حد الكفاية سئل عنه الشيخ أسامة عبد العظيم فقال الكفاية غير متحققة وحده الكفاية أن يوجد في كل حي رجل يعني أو أحد يعلم الناس القرآن ويحفظهم ويقرأ به قال هذا حد الكفاية عد الكفاية ان اللي عاوز يعرف القرآن في اي حتة يلاقي يبقاش كلهم متركزين في المدينة المنورة ده السلام ويسيبوا بقية المناطق ما تشوفون يا جماعة حكم اشترك في مشروع العلاج بنقابة المهندسين ده سألت فيه ولا تلتمائة مرة الشيخ الثالوس بيقولي الشيخ الثالوس قال لا يعني إلى الآن ما أفتاش المال بيكتبوا ويقولوا أفتل إيه فيديو قال إيه عميت منوجودة ها التأمين الإجباري ده إجباري بقى من التأمين الاختياري وقال عن قبل المدسين التحديد وقال ان انا فهم الخير طيب الناس مع الكائدوكم ما سمعتوش حاجة على اعتبار ان احنا توثيق محمد عبد الرحمن توثيق غير ثاني يعني هو عدر خفيف الدم خفيف الضبط دي انا كنت اقول خفيف الضبط و بعدين خبت انها درجة برضو درجة برضو. يبقى حديث حسن اما خفيف الضبط <تصفيق> يبقى يقبل انما طبعا فقالت ايه خفيفة دم اختك عملت ايه لسه تعمانة اوي طيب بيقول لا هي في العناء المركزة وفيش عائل انما منها اللي تعمانة اوي <تصفيق> ايوه ربنا يستر يعني محطنا في دعاء مركزه يعني يا ربنا يا اللهم احنا دعينا خلاص لل وابنها واخوها فنسحب دعواتنا بقى ربنا كويس نعم مش محمد يوسف امتى كان امتى انت ترى خلاص ده يوم القيامه يعني ها انا اسالته ده كاميرا بتصور طيب بتامين هو التكافل هو تكافلي, هو تكافلي. ولكن ممكن يدخل فيه التحريم في يعني تصريف الأموال دي بطريقة خاطئة أو في يعني استغلالها أو استثمرها بطريقة محرمة يعني يحطوها في حاجة ياخد عليها ريبة أو حاجة زي كده إنما فكرة التأمين نفسه يظاهر إنه مش أكيد أي نعم يبلينا التفاصيل واحنا هنقدم نعتمد على كلام واحد مجهول ان قال ما بقاش منضبط كان الأول منضبط وبعدين ما بقاش منضبط لا هنصدقه في الأولى ولا هنصدقه في التاني هو طبعا أول مطلع اللي عمله أخونا كمال عبدين وهو كان يعني رجل مفتاحي ومتدين وكده أخو حسن عبدين الممثل بس ما عرفش بقى يعني بها دي سنين ما عرفش حي علمات ولا, ولا ايه وكان يعني ان شاء الله كان يعني مهتم بالامور الشرعية وكده يعني ما عرفش تطور ازاي بعد كده بقى أرجو تنبيه الاخوة في نهاية الدرس ألا يسلقوا طريق الاستراد عند منطقة المنصة لأن سائق الشاحنات يقومون بعمل اضراب هناك وقد تحدث أضرار أو شغل تحاني تعمل راضي نرجو يا شيخ إرجاء المذاكرة في الأسبوعين القادمين عن طلب الدروة العدوم نظراً لقرب الامتحانات وضيق الوقت جداً الامتحانات 31 في النهاردة كان نعم آه ما اللي كاتب 31 دايزر امتحانه هو يعني 28 طيب يعني نأجل ما بيبقى الاسبوع اللي جاي آخر امتحان يبقى الاسبوع اللي جاي ولا بلاش الاسبوع اللي امتحان والنهاردة في امتحان ولسه ما امتحنتوش طيب ما درس الاخلاق درس السياسة الساعة 11 .5. تاها تاها تاها تحمرأ في الوقت ها مبجئ ده المرة الجاية اول درسة ده اول الدرس عشان دهش يعد نصابين يعني اوه يعني مش ايه عايزين ايه ها ناش المره الجايه بس هتمتحن المره الجايه في ان مش, مش المره دي المره اللي قبلها على بناء على الالتماس بتاع اخوانكم الدرعانيين ده مذاكر خلاص هتمتحنوا فيه المره الجايه يلا سيب اتفضل قال لهم ماكنت متهون لهمش عشان نشوف الحرامي جاي خد خد ايه ده أبأقول لك عليهم من روح تيدة تانية يا شيخ أنا لم أمتحن في المرة السابقة لأنني لم أحضر الدرس حيث أن أولادي في امتحانات نهاية الترم وعندي في الشهادة فلم أحضر بك إن شاء الله من دونها الدرس طيب مية مية أود عليك عشان بس الأولاد عندهم امتحانات فأجدت مشغولة بي يجوز المرأة أن تفتح على زوجها وأحد محرمها في صلاة المفيلة ها يا ها من الا طيب المره الجايه بعطلنا السؤال ده تاني عشان نقول لكم مين اللي قال يجوز قال المحشي وتحرق أن يختم أخرى الترويح قبل ركوعه ويستحب أن يدعى إلى أنقال ولا بأس برفع الأيدي فيه فالرفع الأيدي قبل الركوع جائز من الدعاء بعد الركوع هو نص على أنه ساعة ما يختم يعني قبل الركوع ولو هو كان في, في الوتر وهي يقنت مفيش مانع يعني يختم ويقطع ويدعو في القنوت يبقى منه للختمه ومنه للقنوت مفيش مانع يعني انما لو دعا قبل قبل مفيش مانع من جهتين من جهه ان بعد الختم على طول ومن جهه ان القنوت جائز قبل الركوع فيبقى ماشي الحال برده ما نعملش مشكلة يعني أنا عندي أعطور كحولية كثيرة استخد... لا استخدمها. هل يجوز أن أعطيها لصديقة لي تأخذ برأي جواز استخدامها ما فيش رأي برأي استخدامها العلماء مجمعين على عدم جواز ابقائها في البيت على اعتبار انها مسكرة لو ديت شربت تسكر أو لا إن كانت تسكر يبقى دي خلاص متعودش في البيت انما لو ما تذكرش يعني لو هي السائل الخليط ده ما يذكرش مهما الواحد يشرب منه في الحالة دي يعني ممكن بقى بيعرفوه بتوع الكيميا بمعرفين بيعرفو قد ايه يذكر قد ايه ما يذكرش وده على حسب النسبة يعني يعني مثلا البيبس بيقولوا بيحطوا فيه نسبة قليلة قوي من الكحول. مهما تشرب بيبس مش هتذكر فإذا كان الخليط لا يذكر وقلنا بطهارة الخمر يعني خلافا للجمهور الجمهور يقول بنا جسد هنا الأمر يعني فيه نظر في العطور المحدثين يعني من أهل السنة من اولماء المحدثين الحاره يعني بيقولوا بعدم مجث الخمر مجث حسيه فعلى هذا الاساس لو استعملها بس بشرط ان يكون الخليط ده لو شرب منه ما يسكرش ما هي مظبط بالخبراء بقول الخبراء ينضبط بقول الخبراء العلماء بيقولوا القعدة الشرعية إنما يعرفوا يذكر إمتى ما قدرواش يعرفوها عايزة نسأل حد من الخبراء بتوع الطب بتوع الكيمية بتوع حاجة يعني هيموت قبل ما يذكر ولا هيذكر شوية قبل ما يموت لو حصل له سكر يبقى خلاص لازم تراك ليه؟ لان خطورة السكر انه بيبقى عايش ومتمالب قوته وعقله مش معاه فده يؤذي ويسيد انما لو هيشرب يموت يبقى خلاص يعني دي يبقى ماهوش حرام يعني انه يبقي هذا لان محدش قال ان السموم يجب اراقتها ولا حاجه خلاص لو شربها يموت رفضت من دقيقه انت ان... انما الخمره خطوره لان الضرر هنا متعدي نعم في لا قصدك العكس الالتعبانه يبقى الكحول 1000 هو اللي حطه ايه اكتر الزيت بتاع ايه الزيت بتاع يعني طبعا الكحول ملوش قيمه بالنسبه للاسانس لاثر الاسانس بيوصل ل جنيه اللي هو الزيت العطر انما الزيوت البديله على كل حال يعني سبعين وخمسة وتمانين والحاجات دي المهم ان ده يذكر ولا لا لو شرب منه يذكر ولا ما يذكر انما نسبة كم تذكر هو يعني والله اعلم الشيخ العطايمين قال ان النسب دي مسكرة يعني النسب دي مسكرة السبعين والثمانين والحاجات دي تقول حاجة طيب ايه بقى ايه بقى السؤال ما بنقول ما هو آل أخوك آل لو كان يشرب يموت دي مسألة تاني نعم قطع التحريم ايه اسمعت له في اخر حياته يعني مشافهة ان قال اللي انا بقوله ده لو كان هذا الخليط بحيث لو شرب منه سكر بقى خلص لا يجوز استعماله ولا ابقاؤه سدا للذريعة اما ان كان الخليط لو شرب منه كثيرا ما من قالان لا يسكر فيجوز استعماله ومش فاكر قوي من نسب أظن قال التلت ولا حاجة زي كده بس ما مش فاكر قوي وبرضو محتاج مراجعة حتى لو قال برضو محتاجة مراجعة اي فجيت امتى اه ما تذكرية اه ديت كام عشان بس أشوف عليك كام لأتصام افرق طريق بتاع ايه هو في 6 اكتوبر ولا في طب انت خرجت من الساعة كم من عندك هنا ها؟ صليت العيش عناك يعني طيب ادخلت ايه اللي... بعمل حسابه انه يوصل انه يوصل في ساعة ايه بعمل متأخر ساعة كده 60 بني احمد زكريا 60 بني قد نعمل سي بوشه نمشيش على الميت قول بقى كنت عايز تقول ايه <صفيق> ها الواحد في 1% مسكر, مسكر برده مين اللي بيقولك <س في حسن> <صفيق> الدراسات على يعني حتى لو 1% من الخليط كحول يسكر الانسان لو شرب الخليط البيرة خمسة في المية اللي هي بيرا ستيلة واللي هي الفيروز قد ايه برضو ياه لا لو كده يبقى خلاص بقى هنتكلم في ايه طب يعرف لنا قد ايه يعني نسبة اقل نسبة ايه نعم وبيبقى اسكر خفيف يعني هم يشوف ممكن في بلد في بلد برة في بلد برة ممنوع قيادة السكراء فاللي بيشتبهوا فيه في سكره بيعملوله تحليل ويعرفوا نسبة معينة لتركيز الكحول في الدم لو تعدى وصل للنسبة دي يحكموا عليه يبقى عليه الغرامة أقل من النسبة دي فطبعا يعني كمية كمية الكحول اللي بتيجي في الدم يعني ممكن يعرفوها بكده يعني يعني لو أفرض واحد في المية يعني لو شرب قد إيه يذكر يقوله مثلا لو شرب مثلا الطين طبعا ما حدش هيقدر يشرب طين يبقى لهذا الخليط يمكن يسكر مهما يشرب هيحط الطين فين يعني الفرق بقى انما يعني ممكن تتعرف من كده ها حاطه بيعرفوا مرتبك بيعرفها بتوقع الطب بيعرفها <تصفيق> لا المعدة والأمعاء ويحسبوا نسبة نسبة يعني الـ الـ الامتصاص الماء والحاجات دي يحسبوها يعني لو شرب مثلا وتختلف من شخص يعرفوها برضو يعني الاختلاف يعني هيقدروا طبعا احنا بنشوف الأمور برضو بالأمور اللي قالوا بطهارتها جواز وجودها بس بالشرط اللي أنا قلته ان الخليط لا يكون مسكرة لان لو كان مسكد مش هندور على نجاسة وطهارة احنا بنمنعه سدا لذريعة ان استعماله فيذكر صحبه فلو كان حكاية واحد في المية يبقى انسى العطور خالص لأن ما فيش عطور اسمها واحد في المئة ده عطور بيبقى نسبة كبير لو سم بقى ديك يبقى فيها النظر يعني أولا تبع الجمهور على التنجيس إنما لو قلنا بتطهير الخمرة حسيا هل ممكن حد يعني يحتمل ان يشربها برضو؟ يعني دي بقى يبقى هنا المنع لو ما فيش احتمال نعد شربها في الحالة دي بقى هم أجازوا إنه تستعملها يعني على الأطول إن دا ما فيش إذكرها يحصل مش يحصل سكر هينتقل من الحالة الطبيعية إلى الموت فما فيش سكر وفي الحالة دي يعني سهله شوية ولكن يعني حاجة تقرف برضه إنما لو في ع... عيل طائق ويمكن برضه ما يهتمش ويشرب يبقى سد الزريعة بقى لحسن يموت انا حكيت لكم انهم في السعودية منعوا الكحول الاسيلي السائل واستعملوا الكحول الاسي في السيدليات فبقى ياخدوه يشربوه برضو يا جماعة ده سام ده ما بيسكرش حتى يعني انت هبتشربوه ليه بس ما بيش فايدة نسمعوش الكلام ليه لان مش ميصدقينك مثلا يقولك لما جربوا خلاص وطبعا تلاقيه محشش فبيبقاش يعني كامل العقل برد فبياخدوه يشربوه يبقى يمسد الزريعة ولذلك منعوه راخر من الصيدليات لا اسيلي ولا ايزوبروبيلي وخلوها الشرائح المبللة وخلاص للحوال خلوه قصروه على المستشحات بس اي حمال لا ارخيص هم حطوه وعملوه ديتلي عشان الكحول رخيص كحول رخيص فبتدوش رامو زازة الكولونيا ب3 جنيه ياخدها يوسف وخلاص ان هو يجيب لي خمرة ب جنيه كامل خمرت ها خمرت حسب ايه لو ايه يبقى ايه ب100 فهم في الغرب عملوا الخلطه دي يعني سمموا الكحول الايثيلي مخصوص علشان يحافظوا على سوق الخمر يبقى الرخيص ما فيش رخيص ما خمر رخيص ها ده ثابت ده مر جدا اخبار يعني الحقيقه كل خبر والتاني يقول لك أقل من نصف يسكر وبعدها الدنيت مش سام يعني كلهم قالوا سام يكون لهم بيهجسوا يخرفوا يا إما بقى الحاجة التانية بقى دي طبعا أكثر احتمال صح والأول الأول هو الـ دي غير بس غير معهم بس ليس سام يسكر أو لا يسكر بس تعمل انت قايله بقى طعم وحش طعمه ان شاء الله يكون وحش هو ده وصل بلاش ما هو بيحط له مسيل يعني ها طيب اختلف الفقهاء الصيادلين ابو يعرفوا لنا الخبر لو كان سام بحيث إنه لو شرب منه يموت قبل ما يسكر يبقى الأمر أسهل أسهل على قول اللي بيقول بالطهارة وكده إنما لو كان مش سامي وخلاص يبقى مسكر وهي يعني طعم وحش في ناس ما بيدقش الطعم مناخير ومسدودة ولا حاجة أو واحد بقلب أشدريان أوي أو أي حاجة يعني حكاية الطعم دي لا الناس اللهم بتبعهم ما يروحوش لشان يتبعهم